أنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح وأنا أنوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن نوح الحمد شجاني، قال عذل صبابة نوح الحامي على الغصون شجني شجاني، قال عذل صبابة فبكاني إن الحامي. <تصفيق> <تصفيق> إنا الحمامة نوح من على النّار، وأنا نوح، وأنا نوح، وأنا نوح، وأنا نوح، وأنا نوح مخافة الرحمن مخافة الرحمن ولا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلا طال تركت في عساني ولا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استرقت في عساني يا يا ربي, يا ربي ك من عيادك مشفيق يا رب عبدك من عيادك مشفيق بك مستجِّب باللَّغْنِ بك مستجير ونير الله حمد فحمد إليك وحزناه <والميه> حمت ضرعه إليك وحزنه وأن نعليه اليوم بالغفران نوح الحمام على الوسول شجان والعثور صباح ورأى العذول صوابتي